கனயுன் அமன இல்ல கௌமூனுசலம் அமனு இல்ல கௌமூனுசலம் 119. إما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 110. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 ில்லய சுவர்வாங் கௌமிள்ளு மீனூன் சஹூன இல்ல மிஸ்ல அய்ய மில்ல தீனிம் உள்சல் சவு ان نِعْمَ عَقِبٌ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ 119. وإذا كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن, ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين